بسم الله الرحمن ل وعلى الله وخطأتنا تنجل الرحيم ا وكان يوعد ان شاء الله تعالى اغلب مع ا ل م د و ه الليليه لكن اخي ابو حفص لم يدلل لي ما سيقوم اليه الكلام في هذه الضربه هذا وقت ليس منه ل أ ح د ا ل كلمه ف ر ب ن ا استذكرنا معي بعض ا ل أ م و ر التي يجب على طالب ي و أ ن يتحلى بها و أ ن يجانبها و أ ن يسير عليها حتى يصل إ ل ى الفقه في الدين هذا يصل إ ل ى ا ل ت أ ص ي ل العلمي الذي هو و س ي ل ة لكل طالب علم في تفقه في دين الله تبارك وتعالى و ا ل ا س ل ا فاولا كل ما يعرف ا ل طلب العلم من المهمات ا ل م ت ي ن ة التي ب ا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم الذين اوتوا العلم درجات كما قال الله عز وجل ويدخل في ذلك طلاب العلم فان الله تبارك وتعالى يرفع و هؤلاء الطلاب درجات فوق المؤمنين ويطلقوا طلب العلم على الذي يريد بهذا العلم الذي يتعلم مرضاه الله تبارك وتعالى حتى يصل إ ل ى أ ن يعلم بكل ما ق د ف ر له الله تبارك وتعالى على الناس ف و ص ب ح عالما بهذا وفي ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه و َ إ ِ ن َّ العلماء َََُْ ورثه ََ ا ل ْ أ َ ن ْ ب ي َ ا ء َ وان َ الانبياء ْ أ ََْ لم َْ ي َ ر ُِ و ا دينارا ولا جبهه ما و َ إ ِ ن َ م ا وهو َ في العلم ِْ فمن ََْ أ َ خ َ ذ َ ه ُ أ َ خ َ ذ َ بحظ َِ نافر ََ ف ا ل ل ا ب العلم ي س ع ى إ الى هذه المرتبه الشريفه حتى يصبحوا من ورثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والذي يراه طلاب العلم من ا ل أ م و ر المحتمات عليهم طلبهم للعلم ويجعلهم م ل ت ز ل و ن به من حيث المذاكره والحفظ والادب والمتابعه والمناظره وغير ذلك من الامور الأنم وغير كان المصيب ا ل أ و ف ر ل ح ذ ف كثير لطلاب العلم الذين خصصوا أ و ق ا ت ه م أ س ا ر و ا على منهج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لذلك الله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فليس هناك مساواه بين الذي يعلم والذي لا يعلم فالذي يعلم بعلمه هذا يتكلم عن الله تبارك وتعالى اما الذي لا يعلم ف ا ل أ و ل ى له السكوت وعدم الكلام ل ق د قال في ذلك الامام البخاري رحمه الله محمد بن اسبيل البخاري صاحب الصحيح لو سكت من لا يعلم لقلد الخلاف وهذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة عند اهل العلم وهذا م ن ا نشا منه الخلاف وهو كلام الذين لا يعلمون و أ ن ه م يبلغون عن الله تبارك وتعالى بدون علم وبدون بصيره لذلك قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة ي انا ومن اتبعني الذي اريد ان أ د ع و الى الله تبارك وتعالى و ي ك و ن طالب علم يدعو إ ل ى الله عز وجل على ب ص ي ر ة وعلى فهمي وعلى علمي د ر ا ي وعلى فقه وعلى غير ذلك من ا ل أ م و ر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال من و ر د الله به خيرا يحقه في الدين أ ي يعلمه ويبصره و ويجعل ذلك خيرا عليهم ويجعل ذلك طريقا مستقيما يتبعه الى رضوان الله عز وجل لنظرنا م الى طلاب العلم وعرفنا من اخبارهم ننظر الى شرفهم وقدرهم و ع ب ي د مكانتهم الامور أ م و ر ل جعلها الله وتعالى ل ت تبارك ي وإذاك أخير التي جعلها الله تبارك وتعالى خاصه بهم ولما لان الله تبارك وتعالى جعلهم يبلغون رسالات ر ب ه وكما جاء في الحديث م ن أ ه ل السماء واهل ا ل أ ر ض هي كلمات فقط تذكيره ا ليس درسا ولكن آآ آآ يعني هذه تذكيره فقط إ ن شاء الله تعالى ب أ ه م ي ة طلب العلم ولطالب العلم من الشرف والرفعه و ا ل م ك ا ن التي قصه الله تبارك وتعالى بها بارك الله فيك يا ل اخي ل الحمد لله ي ق ان ل إ أ ه ل السماوات و أ ه ل ا ل أ ر ض حتى الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير وان الملائكه لتضع اجنحتها للطالب ولنظرنا في ذلك الى ادله ك ث ي ر ة وقد جمع في ذلك ا ل إ م ا م أ ب و عمر يوسف بن عبد البر ا المنيري امام ا ل أ ن د ل س رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه جامع د ي ا ن العلم وفضله في جزئه ا ل أ و ل قد جمع أ ج ز ا ء وطرق ك ث ي ر ة في الحث ف على طلب العلم وفضله وشرفه ومكانته وهذا كتاب حافل عظيم لمن أ ر ا د أ ن يسلك هذا ا ل د ر ب وحتى انه قبل أ ن نتكلم في الاحاديث ويسردها, ويسردها ق ا ل أ ن ه لم يصح شيء من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم ص ر ا ح ة في طلب العلم وانما جمع ا ل أ ح ا د ي ث وظهر ا ل صحيح ة أو ص ح هذه ا ل أ ح ا د ي ث بمجموع طرقها وبعضها موقوف على الصحابه وبعضها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم و أ ي ل م اليها في كتابه وظهر أ ي ض ا احاديث ك ث ي ر ة في غير هذا الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم في فضل طلب اليه و ع ي د ذلك ان الله تبارك وتعالى بين فضل العلماء وطلاب العلم في كتابه الذي تكلم به ص ر ا ح ة تكلم به لفظا ومعنى وحرفا فهذا كان فضل عظيم و إ ن م ا فضلوا و ص ر ف صلاه ل ع ل م بهذا لانهم ي د ل غ و ن عن الله عز وجل ويدلغون عن رسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ل ي د ل غ الشاهد منكم الغائب وهذا على سبيل الوجوب حتى تصل هذه الرساله إ ل ى اقصى الشرق واقصى الغرب وكما جاء في الحديث الذي يروى اكثر من ستين من أ اصحابه يروون حديثا في هذا الفضل كما اخرج البخاري ومسلم في مقدمته واللفظ لمسلم ان ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا آ ي ه وحدثه ي عن بني إ س ر ا ئ ي ل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار وهذا حديث المتواتر معنا. متواتر لفظا ومعنى فجمع قسم المتواتر فيه فوائد جليله منها البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده على من يعلم ومنها بيان هذه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت التي ظهرت في التفاسير والسير والموازن والتواريث الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا له ولا عليه كما فعلت ا ل ك ر ا م ي ة وهي فرقه داله يكذبون للنبي يقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس نكذب عليه وهذا قول باطل بان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ونبين أن الذي يكذب عليه و ل ا ل ن ا ه وقولوا ان كذبكم أ و كذب أ ح د ك م ليس ككذبكم عليه وهناك ايضا أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة كما بين ذلك م س ل م في م ق د م ة كتابه الصحيح التي تعد وحدها مصدرا لطلاب العلم لمعرفه من ا منهج التاصيل في علم الحديث فهذه ن ا ت ع ه للامام المسلم معروف بعلمه وبمكانته ا ل ع ل م ي ة في الحديث فعلى ط ا ل ب اليه ا ن يعي كل ما يقول و ي ص ن ع لمن يثبط فيه من اهل العلم الثقات ا ل ع د و ج ويتبع ا ل أ ث ر ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا محفوظا فهذا ويجعل لطالب العلم حظا وفيرا في متابعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالامر ليس بالامر اليسير الذي يظنه الظالم انه في يوم وليله يصبح طالب علم ويصبح عالما ا ل إ م ا م يحيى بن أ ب ي كثير رحمه الله هو أ ح د رواه ورجال مسلم كما أ خ ر ج مسلم ا له هذه ا ل ق و ل ة قال لا يستطاع العلم ب ر ا ح ة الجسد وكما سئل ا ل إ م ا م مالك ابن الأصباحي أمس رحمه الله رحمه قال السائل هل في العلم شيء سهل قال لا بل العلم صعب بل العلم صعب العلم ولا يدرك على قدر يسير وانما يطلب العلم على مر ا ل أ ي ا م والليالي كما قال بذلك الزهري رحمه الله إ ن م ا يطلب العلم على مر ا ل أ ي ا م والليالي والعلم يسير على من يسره الله عليه لذلك قال الله او قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه الدين فهو يسير على من يسره الله عليه و ر أ ى فيه أ ن ه يريد العلم لاعلاء ك ل م ة لا اله الا الله و ل ل ب د عن س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فهذا هو طالب العلم حقا فلا بد ان ننهل من هذا الخير شيء وان نتشبه ل أ ه ل ه ف إ ن لم ت ك و ن مثلهم فتشبهوا ان التشبه ب ا ل ك ر ا ه ف ل ا ه إ ل ا ا ل ن ص ر ا م ر ت ب ة الصحابه رضي الله ع ي ه م فنتشبه بهم و ب أ ف ع ا ل ه م و ب أ ق و ا ل ه م وبحبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الذي عليه أ ه ل العلم قاطبه اهل الحديث و ا ل أ ث ر و أ ه ل الفقه والنظر فلو اصبحنا كذلك ما برنا شيء بعده ابدا لانك في ذلك اعتمادك كله على الله عز وجل وتتكلم عن الله عز وجل ويصبح بذلك لديك علما تفيد به نفسك أ و ل ا وتفيد ب ن غيرك فكنت أ ف ض ل أ و كنت أ ن ت افضل من الذي يصلي ويصوم دون أ ن يدعو إ ل ى ذلك ل خ و ل ه صلى الله عليه وسلم ان فضل هذا على ذاك كفضله على أ ب ن ا ك م رجلا والرواء الاخرى كفضل القمر ليله البدر على أ ب ن ا ك م رجلا ا ف ه ذ ليس هناك دين اخر حدث فيه هذا النقل للنصوص من وقت تشريعها إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة التي فيها على الاسره نقل ا ه ي ئ ه والكيفيه والكلام والفعل وغير ذلك لذلك سمى اهل الحديث السنه او الحديث ب أ ن ه ا كلما رفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ل قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة ففي ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ب أ ف ع ا ل ه م وتقريراتهم و أ ق و ا ل ه م فهذا كان ليس ل أ ح د سوى المؤمنون فهذا عظيم. ولك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذ ي الفضل العظيم فيا ليت قومي يعلمون هذا وليت قومي يعلمون بالفضل الذي ن من الله علينا به فقال الله عز وجل والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فالله تبارك ت ع ا ل ى خلق كل شيء ل أ ج ل العباد و ل أ ج ل عبادته تبارك وتعالى فذلك كان خيرا على من اتبع الهدى والهدى هو س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول في خ ط ة ا ل ح ا ج ة وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والمراد به هنا ب د ا ي ة ا ل أ ر ش ا د ان ه د ا ي ة التوفيق فلله تبارك وتعالى وايه ت ق ب ل الله في صالح الاعمال وان كان هناك قول في تقدم ب ل الله الكره من معظم قلتها الله قبل ا ل ص ل ا ة تقدر الله او بعد ا ل ص ل ا ة تقدر الله والامام ا ل م ت ي م ا ل ل ه حذر من هذه القوه وقال لا يجوز ل أ ح د أ ن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ا وبانه يقول تقدر الله وهناك بعض وبعض من أ ه ل العلم أ ي ض ا لما ر أ و ا أ ن ا ل ص ح ا ب ة جل و ا وعلا ي كانوا في أ ع ي ا د ه م يقولون لبعضهم من بعض تقبل الله فكان ذلك قياسا و أ خ ذ و ا من هذا بجواز قول تقبل الله لكن انا أ ر ى أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه رحمه الله في في وقد تملا بادله كثيره وافضل هذه المدينه التي ت د ل عليها أ ن ه ليس هناك دليل على فعل فائده الامر من النبي ولا اصحابه فهذه فائده فقط احببت ان ا د ي ف ه ا لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها ا س ت م ر و ا عليها فانها بدعه منكرا أ م ا إ ذ ا قالها كل ف ت ر ة مثلا قالها اليوم الجمعه مثلا قالها اليوم وتركها إ ل ى م ر ة شهرين وثلاث وقالها م ر ة أ خ ر ى فهذا ليس فيه ش ي ع جمعة العلم ا ا قالها、معنى. قال ه فأهل كل أهل العلم نعم أنه ت ك و ن بذلك مبتدعا فيها فهذه تكون بدعه منكره كهدم ت ب و ت ه ا على النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل هو ما جاء عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فكما جاء في حديث م ن ع ا ئ ش رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل ع م ل ليس ع ل ي ك أ م ر ن ا فهو رب ومن أ ح د ث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب و ا ل إ ح د ا ث هو الاتباع ف ا ل ب د ع ة معناها إ ح د ا ث شيء في دين الله تبارك وتعالى د م يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ف ا ل أ و ل ى هو اتباع م كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك قال نبي ق ا ل الله تبارك وتعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني ومتابعتم لي ف ر د عين على كل مسلم ليس لكن فرد عين. فرد لا أهل الغب كفاية عين يجزئه شيء يسمعها آية فرد فرد فرد لأنها لا نحنة وهذه لاحد حب النبي وحب الله تبارك وتعالى إ ل ا بالاتباع إلا ل ا ا ب تبارك ع ب ا الله、فيك. طيب وتعالى ا ك ت ف ي بهذا فهذه كانت ك ل م ة تذكره ة لي ولل ل اخوة بارك ا فيكم جميعنا ولذلك مكان مبارك ا تخبى اللهم ن عن صالح ا ل أ ع م ا ل و ج ع ل ن ا من الذين يستمعون القول فيتبعون ا ك م هنا ب ح م د اشهدوا إله لا س ر ومباركة ك إليك وأتوب وصلى الله وسلم للمحمد والسلام مع ت ه